Oh. <laughs> <laughs> <laughs> I going to go to to go يعدل الراس ان الرحله الصغيره تسوي حياه مره وكلمه وعشر سنين مره الحرام في الكشف ممكن على ثلاث شهور بعد ثمان شهور يقول اللي بتاعت كبار وسنين في حاله دوخ Aniarog and his wife told ويس to say this Welcome to his wife Trump's home And you can make another message And he thanks to all the issues but even they make this massive shift You say to them and Iя am so glad I came to this And I want to على السن هنا ونبص على السن كده زي كده تمام ماشي ا دي مش عباره عن صيغه فنيه ولا حاجه خالص انما كل الموضوع في البايت الباكر ما فيها خالص ايه السي 125 بايت متاح بيعمل له تمام كويس ايه دي كده زيرو اكسس في كويس ايه في كل sobre todo uno, y tenemos que tener una enfermedadastrata de parte grнения. Bien, es tan by el fiel, el cerebro. Estáticos munidos Artén de distます nos están respuestas normales, no du про control al máximo, monte en la alta succesión de la marca وعاد عليها العروض بتاعتي هيك مدرسه زي ما انتي جنس بتتغطس في الاغصان سنه isso os primeiros Thank um... Dad. هل يبقى الملابسة بالعشرة يقصر نفسه بالمساطق؟ وانا حيوان عنده مشان ورقه راسه من فوق بقى مشان الورقه كده الرقبه بتاعها مش شكلها كويس ليه الوراسه هو بقى المدخل وجاينا جوه في منطقه مسطوح حيوان عنده ورق كبير ورق كبير تمام ماشي اللي هنا اي لعبه خمس عنده ورق منافس لازم تشوف جرح واحد عنده عنده أقوى. ليش دوش أقوى؟ كدين. بسبب شو له؟ عشان, عشان بيه؟ دي. ما عنديش. ما عندي ولا في الشمال يخلي تعيس اسمه حار، الدورة اسمه شتى مع حاد. هقوم شباب هلا اسمه دينيك، هدخل مسجكني. نعم فينا. نعم طيب ماشي خد لنا راحه فالريسيشن ديت تقعد في الشاشه دي والضوء ده عاجه كويس بس هيقوم مره ساعه 5 ساعه يوم الاثنين خامس دور يعني تنجد بعد ما نسخن في الروتين في وما تضغطش على الواحد يا ده خليك او اعمل روتيشن بايه كل بس بس I'm not saying. I'm اللي هو سببها مسرع من الدرجة المعايزة إيه عن الثاني يعني مشوط من اللي هو سبب أو مشوط من اليد أو صعب من اللي هو اه ليه جاي في الفوطه دي في الشباك انا اللي قلت لك اوعك كده او ما تخالف الكوزه دي مع الكوزه الكوزه دي مع الكوزه اربعه وخمسه مرتبه ومقام ده خلاص زائد 22 في عامل ايه ايه ده نقوله نص ثانية وننط نفس الهواء من اصبعك اا صح ماشي نعمل ايه انا هبتدي نعمل ديرنيكس ب 1.5 سم بعد الديرنكسه وبعد ما أول موعد، نا شو بقى؟ أوف تسعين دينار، أوف سبعة، نا ما ننسى صفر كاتب، بعد كده وارح، الله، فر عليه عشان كل دول أهم عامل، يكونوا في المكاتب مش شرير المكتب لحد بديك بعد من أخذ وبعد المنظومه بتاعه اللي كان او المايه بتاعها اللي بتخفف ده سيب بس ايه الحدود بتاعت ده وبعد كده او كده أقولك من شاء dit het is. Je gaat het. In Mensha container ¿Qué? The guys are asking you to find us. We came to the other one. Good job. Good job. Good job. Good Che lì? Che lì? Che lì? Che lì? Che lì? Che lì? عشان يسوا للمروش المسائل دي من ما يكونشوا متقشوا تكونوا عملت عشان تعرف تسحبهم قبل ما او وارد هم بعض بعد السنة، وبعد السنة نزلنا على، في هذا أول يوم، ثم بعد ذلك، في اليومين اليومين عشرين من ألفين وخمسين، أول مسيرة، أول في اليومين اليومين عشرين من ألفين الرجالي من الهيه? هو او شير. ففاياه من هم هو في مجرد. من تحت وليفور. مجرد لما إيش نبيه؟ أنا أعمل على إسقاط الأرض. ترى البس اللي بس.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 ولكن يجب ان We are going to be dealing with the